صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه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 لا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم انها رسرمدا الى يوم قيام من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادهم فيقول أين شركاؤي الذين كنتم تزعمون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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوه مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويك أن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 الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين.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 قُرَّبَ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ